وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً كَانَتْ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الذين, الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى لِكِتَابٍ مُّصَدِّقٍ